doesn't know that's what I mean or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 لَن <تصفيق> گا اذان قولهم بما منها رشدا ذا ولا تقوم كإذا نسي لا و ان كنتم فان كنتم اذا نسيت بین فونکه سلام What yeah. والذب الله ولذبون قُل لَّهُ وَأَنَّهُ بِمَا نَعْمَلُ عَالِمٌ ۚ لَّوْ كَانَ مَا لَوْمُ بسم الله اکبر بسم الله بسم ال السلام <تصفيق> Run now in her.